أول أ سؤال ئ ل اللقاء هذا س يقول صاحبه السلام عليكم هل يصح تكرار أ ذ ك ا ر الصباح والمساء أ ك ث ر من م ر ة و ا ل ز ي ا د ة عن العدد المطلوب الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وأصحابه أما فما الشارع لله صلى وسلم على ورسوله على آله أما بعد فما ورد من قبل محمد تحديده أجمعين من معين عبده بعد ورد بعدد رب ف إ ن ه لا تجوز ا ل ز ي ا د ة عليه ولا النقص منه ولا يترتب عليه ا ل أ ث ر والثواب المرتب عليه إ ل ا إ ذ ا جيء به على وجهه بعدده وكيفيته ولفظه ل أ ن ا ل أ ذ ك ا ر عند أهل العلم الحديث كما جاء في البراء حينما توقيفية في سمع من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذكر في المنام الذي فيه امنت بكتابك الذي أ ن ز ل ت ونبيك الذي أ ر س ل ت فلما اعاد عليه الحديث قال ورسولك الذي أرسلت ق ارسلت ل لا الذي ونبيك أ فدل على أن الأذكار أن ت و قال ف ي ة ل يزاد ع ي ه ا و لا ا منها وإنما تؤدى بحروفها ينقص ه و تؤدى د د ب ع و ج ا ء في حديث قول لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ولم ي أ ت ي أ ح د ب أ ف ض ل مقال من مقبولة مثل الذكر على وجه الخصوص ومنهم من يقول زاد مئات قال قد يقول إلا زاد الزيادة هذا الذكر الخصوص زاد ذلك فدل على على أن تكون أو أخرى وجه في و على كل حال لو جاء ب ا ل م ئ ة وزاد عليها ما يتحقق به أ ن ه بلغ به ا ل م ئ ة وكذلك إ ذ ا شك في الاعداد أ ع د د زاد من ثم الأذكار الأخرى ل ذلك ل ى حتى يتحقق أنه أتى أنه ب ا ع د ل ل مثل ولو م ط و ب حينئذ يغتفر مثل هذا ا ز على ل ا من ئ م التهليل عشرا من باب أنه باب أتى بانها ل التي عليها م ئ ة ح ر ز من الشيطان و أ ن ه كذا وكذا وكان كمن أ ع ت ق عشر رقاب وزاد عليها عشرا مثلا من باب أن من قال لا إله إلا إسماعيل الله لا ولله ملك ولا الحمد على كل قدير كان كمن أعتق أربعة من ولدي إسماعيل بهذه النية وبهذا القصر لا مانع من ذلك وحده بهذه وبهذا كان مانع قدير شريك شيء أربعة كمن من من أعتق أ م ا العدد المطلوب المحدد في باب ا ل أ ذ ك ا ر ف إ ن ه يجب التزامه فلا يزد عليه ولا ينقص منه و ا ل أ ج و ر المرتبه ة على ذ الأذكار بهذه إذا ذكرتم ه عليه الأعداد لا تتحقق إلا إذا بالعدد المطلوب المنصوص عليه. نعم. وإن لم يتحقق كما ذكرتم فلا لم بأس أن يزيد تتحقق يتحقق وإن جئ اذا شك بلغ العدد أ و لم يبلغ ف إ ن ه لا مانع أ ن يزيد حتى يتحقق أ ن ه بلغ العدد أحسن أما الأول صحة الإسناد صحة تصحيح سائل الإسناد السؤال والسؤال بالنسبة السؤال ونفع من الثاني الله بما هذا لازم الخبر هذا العالم الخبر ومخالفته إليكم قلتم يقول هل يقول وهل عمل العالم بمقتضى الخبر تصحيح له ومخالفته له تضعيف له أما بالنسبة للشق تضعيف بمقتضى من السؤال وهو ان هل هناك تلازم بين ص ح ة الاسناد و ص ح ة الخبر فلا تلازم بينهما فقد يصح الاسناد ويضعف الخبر لوجود ع ل ة في متنه من م خ ا ل ف ة أ و شذوذ ونحوهما أو أن الأفذاذ وهذه علة مع العلة الخبر السلامة لا إلا خفية فيه ظاهر يدركها ظاهر هذه تقدح من من أ ئ م ة الحديث و ا ل م خ ا ل ف ة يدركها العلماء منهم والكثير منهم يدرك المخالفه ة لجمع الطرق بجمع الطرق أخرى يعتضد بها وعمل العالم بالحديث لا يقتضي ولا يستلزم صحته ولا عند ه ولا عند غيره ن ع من لا يستلزم صحته ع د عند ه غيره ولا من باب أ و ل ى ل أ ن ه قد يعمل بمقتضى الحديث مع اعتقاده ضعفه لوجود أ د ل ة أ خ ر ى تعضد معناه تعضد معناه فقد يكون الخبر ضعيف لكن محتواه ومقتضاه ورد به نصوص و أ ح ا د ي ث بل قد يرد فيه آ ي ا ت فيعمل به العالم و إ ن لم يكن صحيحا بمفرده وكذلك مخالفته للحديث لا تقتضي ضعفه ه لأنه قد يكون قد تكون مخالفته له لمعارض أرجح يكون تكون ن قد قد م فقد يكون صحيحا ومعارضه أ ص ح منه فيترك العمل به لما يعارضه مما هو أ ص ح والله أعلم أحسن اعلم ل ل إليكم هذا سائل يقول السلام ه هذا ي ك ورحمة وبركاته ناوي وأريد وواضح وأن أرى الحج للحج الحالة العام اسم مبسط مثل سيما الله أنا هذا كتاب لا لا السؤال يدل على هذه أن في ا ل س ا ئ ل يعني من طلاب العلم المبتدئين أ و ممن دونهم من ا ل ع ا م ة أنس... لا أ ر ى أ ن س ب لهم من كتاب التحقيق والايضاح أ ي ض القدوم ي ق و ما طواف ا هو ل اذا ل ل القدوم ه اجزاكم طواف خير إ قدم الحاج إ ل ى م ك ة ف إ ن ه لا يخلو إ م ا أ ن يكون متمتعا وحينئذ يبدا أ ب ط و ف العمرة ي بطواف د أ ب العمره وسعيها ثم يتحلل منها و أ م ا إ ذ ا كان قارنا أ و مفردا فانه إ إن ن ه ك ف ي في ساعة وقت فإنه ح يطوف ن ذ ي للقدوم يطوف طواف سنة للقدوم سنة ثم إ ن سعى بعده سعي الحج أ ج ز أ ه عن السعي بعد طواف ا ل إ ف ا ض ة و إ ن لم س ع بعده لزمه السعي بعد طواف ا ل إ ف ا ة الذي وركن الحج وأما ا وركن و ط ف ا ل الذي ق د د و م ي ؤ ي ه الحاج أول ما قارن أول أو يقدم من قارن أو مفرد فإنه سنة ع ر ف ن ان أ المتمتع إ ذ ا قدم م ك ة ف إ ن ه ي ب د أ بطواف ا ل ع م ر ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للقارن والمفرد فانه إ إ ن ه يطوف ذ شاء ل أ سنة مستحب يطوف طواف طواف القدوم مستحبا الألم الحج أجزاءه عن السعي الذي يسميه ثم إنسى سعي بعد بعده أهل ذلك عن ي أ ت ي به الذي يلزمه بعد طواف ا ل إ ف ا ض ة يوم النحر أ و بعده وإن لم, وان لم يسعى بعده ف إ ن ه يبقى في ذمته يسعى في وقته بعد يشتريطون للسعي أن يتقدمه طواف ولو مسنون وقد تحقق هذا الشرط أحسن أن لي هل يجوز لي أن أحج وأنا أن لأنه أن تشرحوا الحج الاستطاعة مستطيع من من ديون منها يعني من والمدين ديونه الله هذا خالد جزاكم الله خيرا لا شك أن الاستطاعة الاستطاعة التي منها القدرة المالية إذا إليكم يقول فضيلتكم لي هل لي علي يلزمه أن أن يوفي ديونه قبل ذلك ثم بعد ذلك يجوز غير يوفي شك ثم جدة ود بعد شرط و ف ى ديونه وبقي معه شيء من المال ح ج به و إ ل ا فلا ي ل ز م الحج في هذه الصوره ة و ا ل ل أعلم ل شيخ والله ك ن ا د ي يعني ن حد بعيد ب عن ر م اعلم ست سنوات س ب سنوات وكما هو ا ح كثير ن المسلمين الآن في وغيرها فهل يؤجل وإن كان سنوات كان التقصيد وغيرها هذا الأمر مرتب على سنوات عدة؟ إذا كان الحج لا أداء فهل يؤجل على مرتب في يؤثر في عدة ما أجل عليه من الديون إقصاط أجل عليه ش ه ر ي ة تؤخذ من راتبه مثلا、ده. كل شهر أ ل ف ريال وراتبه مثلا خ م س ة الاف س ت ة الاف هذا لا يؤثر عليه فإنه حين يحج و... والمؤجل لا ي... لا يلزم استئذان إنما حينئذ والمؤجن استئذان استئذان أحسن صاحبه صاحبه هو الله يحج الحال يلزم الذي يلزم إليكم لا هذا س ا ئ ل يقول أ م ي م س ا ف ر ة إ ل ى اليمن ولم تطف الوداع خوفا من ز ح م ة الحجاج فهل عليها هذا الطواف و ماذا يلزمها ا إذا كانت حاجة خوف من زحمة الحجاج وكذلك بعد الحج تركت طواف الوداع وطواف الوداع من واجبات الحج فإن وكذلك تركت تكون تركت من من حين ن ويتقول واجبات زحمة الحج خوف بعد س ويلزمها أ ه ل العلم بدم كما في قول وهذه ل ل عباس ع نسكا من ترك ف ي دم و ه ت ر ك ت نسك واجب مواجبات الحج ف ع ل ي ه حينئذ دم نعم نعم أحسن لأن النبي عليكم الوداع بعد العمره الوداع بعد عليه إليكم السلام ورحمة والسلام أمر الحج السائل الله الله وبركاته طواف واجب طواف واجب الصلاة يقول هل به وأمر أن يكون أن آخر عهد الناس عهد ببيت وجاء في روايه البهق وغيرها الطواف واعتمر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ك ث ر من م ر ة أربع عمر ولم يحفظ عنه أ ن ه طاف للوداع ولا أ م ر به فدل على أن ان ل لا وداع له ع وداع م ر العمر ل إليكم سائلون يقول السلام ه ل ي ك و ح م ة ا لا ل ه و ب ر ك ت ه شيخ عندي ا ل و ا ل د ف ر ا ش مسجد وموكل عاملا ينظف المسجد ويعطيه راتبا فهل يجوز هذا أ ف ي د و ن ا وشكرا يقول عنده والده قبل الدولة عنده فراش مسجد موظف من بالمسجد والمفترض ولو لم ي راتب ت ب له ر من قبل ا ل د و ل ة من بيت المال لما جاء من الترغيب في تنظيف المساجد وتطيبها ي وبالعكس هذا ي أ خ ذ مقابل ولا يتولاه ويوكل به غيره ويعطيه ويريد يوفر غيره يريد من ذلك الكسب المادي يريد المادي شك ذلك الكسب ذلك الكسب لا به راتب أنه أن من من مما تعطيه ا ل د و ل ة فهو ي أ خ ذ أ ج ر ا مرتفعا ويوكل غيره ي و ك ل عامل ينظف المسجد ب أ ج ر أقل ويوفر اقل ل ف ر بين ا ر يرتب ا هذا لا يليق بالمسلم إذ المسلم ينبغي له أن يسعى لتنظيف المساجد يرتب له من بيت المال ت لتنظيف بيت ب ينبغي ي يليق يسعى شيء ن أن من مثل ولولوم له له إذ ل م ا جاء من الحث والترغيب على تنظيف المساجد لكن إ ذ ا حصل مثل هذا ووجد إ ن س ا ن بحاجه ة إلى مثل ذ ا ا ل م من العامل من الأمر من رعاية المساجد من المسؤولين ممن ا الذي الفرق الراتبين راتبه وراتب الذي كان رعاية صلاحية ل أقل وكل له له يوفره بين يكون فإن بأجرة تخوله بالتجاوز عن مثل هذا و ا س ت أ ذ ن ه و أ ذ ن له فلا يوجد ما يمنع إ ن شاء الله تعالى إ ذ ا أ ذ ن له من يملك ا ل إ ذ ن في مثل المسألة ممن الأمر أعلم خول له الأمر في هذا الباب والله أعلم. أبو عبد الله عنده سؤالان يقول هذه هذا عنده أبو في عبد يحصل في مساجد الطرق ا ل ط و ي ل ة أ ن يصلي ج م ا ع ة مسافرون المغرب والعشاء يصلونها جمع تقديم فهل للمقيم أ ن يصلي المغرب مع من يقصر العشاء بحيث لا يضر اختلاف نيه ة الإمام والمأموم؟ ذ إذا والذي ا سؤال الأول إذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء والذي يصلي العشاء、يقصر. صليها صلى خلف يصلي يصلي يقصر من ركعتين فلا مانع أ ن يصلي خلفه من يصلي المغرب ويزيد ث ا ل ث ة ويزيد ثالثة ك أ ن ه مسبوق و ا ل ص و ر ة ما فيها اختلاف كثير والاختلاف في ا ل ن ي ة في مثل هذا لا يؤثر سؤال السنن الثاني الرواتب اثنة إلا الجمعة يقول أشكل علي أن يوم أو عشر عشرة ركعة إلا يوم الجمعة. أ ر ا ه ا تنقص ل أ أو ن لا راتبة قبل, صلاة قبل صلاة الظهر أو قبل صلاة ل راتبة ا ج م ع ة إ ن م ا تنفل نرجو التوضيح ا ا ل ل ص و ا ت ا ل التي ر ر و ا ت ب ش ع ت سنت مع ع الفرائض ش ر ة ر ك ع ة أ و عشر ركعات كما جاء في حديثين الصحيحين هي أربع قبل الظهر وركعتان قبل بعدها وركعتان بعد, المغرب وركعتان بعد العشاء م غ ر ر ب و ك ت ا ا ن بعد ع ل وركعتان قبل الصبح هذه في سائر ا ل أ ي ا م ما عدا ا ل ج م ع ة ف إ ن ص ل ا ة ا ل ج م ع ة بدلا من أ ن يكون للظهر ست ركعات أربع قبلها وركعتان بعدها فلا راتب يخرجا قبلها بعدها قبلها والصحابة يصلون قبل للجمعة الجمعة فلا يصلون حتى يخرج أو يخرج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف وهذا, من باب التنفل المطلق. وهذا من باب التنفل المطلق واما ن ب ب التنفل ا ل ما ط ل ق و م بعد ا ل ج م ع ة فورد بذلك ح د ي ث عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام منها ما يدل ى أربع أربعاً وإن ص ل البيت ه ا ا في صلاه ا ركعتين والله أحلم ولا ا ل أحلم ل ه و يضر هذا ب ا ل أ ج ر المرتب على التزام من صلى لله ث ن ت ع ش ر ة ركعه ة إلى آ خ ر لا يضر لان هذا هو الغالب والحكم للغالب <تصفيق> هذا سائل يقول بعد السلام عليكم يا بعد رجلي فيها حساسية وذهبت إلى الصيدرية فأعطوني علاجاً فقال لي الصيدلي لي ضعه على رجلك ل م د ة اربع وعشرين س ا ع ة ولا ت غ س ل حتى يعطيك أ ف ض ل النتائج فهل يجوز لي في ا ل ص ل ا ة أ ن أ م س ح فقط عند الوضوء لها الحل في مثل هذا أنك إذا احتجت دهان ولا ساعة مثل إلى على رجلك لألم أو لجرح أو نحو ذلك ولا تغسله لمدة نحو في تستفيد منه أنك أو أو ا ل ا ل ح ل في مثل هذا أ ن تدهن موضع ا ل أ ل م أ و تدهن الرجل من هذا الدهان ثم بعد ذلك بعد تمام ا ل ط ه ا ر ة ثم تلبس عليه جوربا ً تمسح عليه يوما ً و ل ي ل ة وهي المده ة المطلوبة طبيياً、نعم. أ ح س ن ا ل ل ل ه إ يقول ك م هذا سائل ي أ ن ا أ ع م ل م ح ا س ب وقد يقول قائل انه لا يستطيع أن يلبس في مثل الحروق. لا يستطيع ان ل لا ح ر و ق يستطيع أ يلبس جوربا ويلزم أن يدهن في مثل أن هذه ل ل ح ا ا ة ي ت ج و ز ف ي ه ا ل أ ن هنا ه ا ضرورة ع م ان س في إحدى الدوائر الحكومية وفي مثل الحالة أيضا يتيمم عن غسل ا يدهن إ ذ الجواب م يستطع س ا ل غ يمسح عليه ف إ ن ه يتيمم يتيمم عن الوضوء كله لا عن غسل الرجلين فقط, فقط. يغسل ما يمكن غسله、لا. ويتيمم عن البعض أ ر ج ع ه إ ذ ا أ ت ى صاحبه دون أ ن يدري لا يجوز لمثل هذا المحاسب أ ن يتصرف في أ م و ا ل الناس إ ل الا بإذنهم لا يجوز له أن يتصرف في أموالهم له إلا أن ب إ ذ ن ه م ولو غلب على ظنه أنه يعيده قبل علمهم لأنه قد يعتريه ما يعتريه مما لا يستطيع معه أن يعيده قبل لأنه لا ظنه أنه أن وقته في قد ما مما وعلى كل حال في مثل هذا لا, لا يجوز س ت ط ي ي ع لا ولا يحق له أ ن يتصرف في مال أ ح د إ ل ا بطيب نفس منه نعم أحسن عن أن إن الجنة عليكم عليه تسرع إليكم السلام ورحمة وسلم المرأة حديث السائل الرسول السوداء الله الله وبركاته الله التي قال لها يقول صلى فلك في تصبري وتتكشف ورد وإلا دعوت لك الله يشفيك أن ف قالت أ د ع و الله لي أ ل ا أ ت ك ش ف فهل كل من يصاب بالصرع ويصبر له ا ل ج ن ة استنادا إ ل ى خصوص اللفظ وعموم المعنى جزاكم الله خيرا لا شك أن هذا سبب من أسباب دخول الجنة كما جاء في الخبر الصحيح وهذا السبب مانع مانع الأسباب دخول لم لم من ثم ثم أن إن يكن إن يكن من شك كغيره فهو في سبب يرجى لمن كان في مثل حالها أ ن يحصل له الوعد الذي وعدت به ما, ما لم يكن ث م مانع آ خ ر فوجد السبب الذي هو الصرع والصبر لكن الأثر على السبب فلا مثل الأسباب شك مانع يمنع من أن من نعم إذا هذا هذا وجد غيره ترتب أحسن السائل ل إليكم ه يقول هنا السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته يا شيخ أ ن انا أقوم الليل وأصلي أ والوتر بعض قيام الليل ولا أقوم إلا للفجر. فكيف أصلي الشفع ا ا ل ي بعض ح يفوتني ي ق م اقوم ل ل ل ولا ي أ إ ل الليل ف ف ج ر ك ف أ ص ي الشفع واصلي ل الليل و أفتوني مأجوري هذا يقوم و ت ر ي هذا الشفع والوتر و في بعض ا ل أ ح ي ا ن لا ي ق و طلوع م مع إلا ل ا ف ج ر ا ل ن ب ي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا انتهى م ق ي ا م ه ولا ت ر ه إ ى ل س ح ر انتهي إلى السحر. فإذا طلع الفجر ن ت ه ى إ ى السحر إ ذ ا ا طلع ل ف انتهى وقت قيام الليل ومنه الوتر ويقضيه بعد خروج وقت النهي بارتفاع الشمس يقضيه ويزيد عليه ركعه ة فإن ف إ كان ن بثلاث يوتر يصلي بنية يوتر يصلي الوتر الوتر أربع ركعات بنية قضاء الوتر. وإن كان يوتر بخمس فإنه يصلي ستاً بنية كان قضاء ستا قضاء وإن فإنه وهكذا إ ذ ا كان يوتر ب ا ح د عشره ف إ ن ه يصلي ثنتي عشره ر ك ع ة بنيه قضاء الوتر الذي فاته والله أعلم、نعم. أحسن اعلم ل ل إليكم ه و ن ف بما ق ت مستمعي م كان ك هذا هو أو هذه هي الإجابة الأخيرة في هذه الحلقة ا ا وهذه هي هذه في ل ر